ونزعن من في صدورهم من غل ونزعن في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا له وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتذى لولا أنهدى الله لقد جاءت لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودو.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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود لكم الجنة أولثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذنون بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله في رد وبين وما حجاب وعلى الاغراف رجان يعرفون كلهم بسما وانا ادعو اصحاب الجنه ان سلام عليكم, أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 معكم وما كنتم تستكبرون الاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحسنون وانا من الماء، ونادى أصحابه نادى أصحاب الجنة أن أفيض من الماء، علينا من الماء. أن زقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ